أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون يصطفى الله من خلقه ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس واختار من الكلام ذكره ومن الأرض بيوته واجتبى من الشهور رمضان والأشهر الحُرُم وقد كانت الجاهلية تزيد في الأيام وتؤخر اتباعًا لهواها فكان صيامهم في غير مِعاده وحجُّهم في غير زمانه وتفضل الله على هذه الأمة ببِعثة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وقد استدار الزمان كما كان ووقعت حجته في ذي الحجة وقال في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض متفق عليه فاستوفى العدد وصح الحساب وعاد الأمر على ما سبق من كتاب الله الأول والتفاضل بين الليالي والأيام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 أقسم الله بلياليها فقال والفجر وليال عشر وهي من أيام الله الحرم وخاتمة الأشهر المعلومات التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا أيام العشر حبان وفضيلة عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة وصيام التطوع والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها وكل عمل صالح فيها أحب إلى الله من نفس العمل إذا وقع في غيرها قال عليه الصلاة والسلام ما من ايام من العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني العشر قالوا يا رسول يعني العشر يعني العشر قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود وأصله في البخاري قال ابن رجب رحمه الله وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها وقد كان السلف رحمه الله يجتهدون في الأعمال الصالحة فيها كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت عشر ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه ومن فضل الله وكرمه تنوعت فيها الطاعات فمما يشرع فيها الإكثار من ذكر الله قال سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر وَذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ قال عليه الصلاة والسلام ما من أيامٍ أعظم عند الله ولا أحبُّ إليه من العمل فيهن من هذه العشر فأكثرُوا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل رواه أحمد قال النووي رحمه الله يُستحبُّ الإكثارُ من الأذكارِ في هذه العشرِ زيادةً على غيرِها ويُستحبُّ من ذلك في يومِ عرفةَ أكثرَ من باقي العشر وأفضلُ الذكرِ تلاوةُ كتابِ اللهِ فهوَ الهُدى والنورُ المُبين والتكبيرُ المطلقُ في كل وقت من الشعائرِ في عشرِ ذي الحجة وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رواه البخاري ويشرع التكبير المقيد عقب الصلوات من فجر عرفة للحجاج وغيرهم قال شيخ الإسلام رحمه الله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء والصحابة والأئمة أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ومما يُستحبُّ في العشر صيام التسعة الأولى منها قال النووي رحمه الله إنه مُستحبُّ استحبابًا شديدًا والصدقة عمل صالح بها تفرج كروب وتزول أحزان وخير ما تكون في وقت الحاجة وشريف الزمان والتوبة منزلتها في الدين عالية فهي سبب الفلاح والسعادة أوجبها الله على جميع الأمة من جميع الذعوب فقال لمن ادعى له صاحبةً وولدًا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وقال للمؤمنين وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله في اليوم مئة مرة أن يتوب عليه قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة متفق عليه ونحن إلى التوبة أحوج وخير الأيام على العد يوم توبته قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك رضي الله عنه أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك متفق عليه وما أجمل التائب يتوب في أحب الأيام إلى الله ومن صدق في توبته على درجات وبدل الله سيئاته حسنات وفي أيام عشر ذي الحجة حج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 والحج المضرور جزاؤه الجنة به تحط الذنوب والخطايا قال عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه متفق عليه والله يوباهي بأهل عرفات أهل السماء وللحج حكم عظيمة وغايات حميدة ومقاصد نبيلة في الدين والدنيا والمعاش والمعاد وأول تلك الحكم تحقيق التوحيد فشعار الحجاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومن تمامه تجريد الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وأتم الحج والعمرة لله وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم ومن حكم الحج ليشهدوا منافع لهم في الدنيا بما يصيبونه من خيرات وفي الآخرة بدخول الجنات ويذكر اسم الله في أيام معلومات والحج تذكير بالرحيل عن هذه الدنيا فزمنه آخر أيام العام وأداه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وودع فيه صحابته وأكمل الله فيه الدين وأنزل عليه يوم عرفه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والعاجز عن الحج لعذر شريك للحجاج في الأجور إذا صدقت نيته وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم وفي العشر يوم عرفة صيامه يكفر السنة الماضية والباقية وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة رواه مسلم وفيها يوم النحر أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا وهو يوم الحج الأكبر قال سبحانه وأذن في الناس وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو أعظم الأيام عند الله قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر رواه ابو دول وهو أحد يومي عيد المسلمين يوم فرح وسرور بأداء ركن من أركان الإسلام وقد يغفل الناس مع سرورهم عن ذكر الله فكان الذكر في أيامها فاضل قال سبحانه واذكروا الله في أيام المعدودات وهي أيام التشريق وقال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رواه مسلم قال ابن حجر رحمه الله وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر فتثبت بذلك الفضيلة لأيام التشريق وفي أيام النحر والتشريق عبادة مالية بدنية هي من أحب الأعمال إلى الله قرنها الله بالصلاة فقال سبحانه فصل لربك وانحر وقد حث الله على الإخلاص في النحر وأن يكون القصد وجه الله وحده لا فخر ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة فقال سبحانه لن ينال الله لحمومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وضحَّ النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده متفق عليه والأملح الأسود الذي يألو شعره بياغاً وأقرنين أي ذي قرن ولا بأس أن يقترض الرجل ليضحيه ويحتسب الخلف من الله ولا يتذمر من غلاء ثمنها فثوابها عند الله عظيم ومن اراد ان يضحي حرم عليه ان ياخذ من شعره او اظفاره شيئا قال عليه الصلاة والسلام مَنْ كان له ذبح يذبحه فاذا اهله هلال ذي الحجه فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وبعد ايها المسلمون فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد سعادةً يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات ويفوز بجنة عرضها الأرض والسماوات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 أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفرهن والأفو الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم النشانه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً أيها المسلمون المعاصي سبب البعد عن الله كما أن الطاعات سبب القرب منه فالذنوب شؤم على الأفراد والمجتمعات قال سبحانه وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووزرًا من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا ولكن الله يعظم من أمره ما شاء, ما شاء وكما أن الذنب فيهن جرمٌ عظيم فالعمل الصالح والبر فيها أجرٌ كبير فاغتنموا مواسم الخيرات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 الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين معهم بجهدك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاع وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل من الحجاج حجهم واعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مغفورا لهم ذنبهم وسعيهم يا رب العالمين اللهم وفق من قام على خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين اللهم ارفع درجاتهم وضائف مثوبتهم واجعل ما عملوه في صحايف أعمالهم يد الجلال والإكرام اللهم انصر جندنا واغفر ذنوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أدو يا رب العالمين اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أدوهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقين عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون